ان ل إ ح الله يامر ل ع بالعدل والاحسان ل ل ا ا ت ا ج الاعلامي والتوزيع أ د و أ ش ه د أ ن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصحيحه وخليله ارسله الله عز وجل بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله به من